لا جناح عليهم في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت أيمانهن والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجكون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين العونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجدن سنة الله تبديلا